العبد الذي سطرت عليه صحائف فلام يخاف فيها الرقيبا أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبد نحيبا العبد المسي وعصيت سرا فما للآن لا أبد النحي